لو أراد الله أي يتخذ ولدا للصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بنحط يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل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 تَتَفَرَّفُونَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سُنَّ إِنَّا رَبُّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مِنْهُ مِنْ وجعلنا لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ام من هو قانتا امنا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 لَلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِدْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قل إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل اللهم اعبد مخلص الله ديني قل اللهم اعبد مخلص الله ديني فاعبد ما شئت من دونه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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين جتنبوا الطعم تأي عبدها وأنا بو إلى الله لهم البشرى وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الْأَلْبَابِ أفمن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقِذُ مَنْ فِنَاءَهُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبَنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَاءُ وَعْدَ اللَّهِ وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه يا نبي عف في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعلهم حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني مَثَانِيَةَ خَشَعِرُ مِنْهُ جُنُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُنَّ تَلِيلُ جُنُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَنِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعَذَابِ يَمَّ الْقِيَامَةُ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُوَّقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأذاقَهُ اللهَّهُ خِزِيَ فيِي الحياةِ الدُّنْيَا وَل عَذاَابُآخِرَةِ أَكْدَر لَ كانَوا يَعلَون وَلا قَدضَرَ بَنَا فِي هذا القُرآنِ مِنْ كُّ مَثَلِنَّ عَهُ ييتَذَكَّرون قُرْآنًا عَرَبِيًّا غير ذي عِوَجٍ لعلهم يتقون ۚ الله مثلا رجلا فيه فَرَضَ متشاكسون ورجلا مِن لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إن إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَحْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمِ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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي الْقُومِ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل أَفَرَأَيْتُمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ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 ما فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لفتدو به لفتدو به من سوء إن عذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 İnna Allah yığfurü zünb jamiya. İnnehu hu al-ığfurur Rasim. Ve anibu ila لَهُ ve aslimu leh. Ve aslimu leh وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ غَؤْتَةٌ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ غَؤْتَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تَقُول لِنَفْسِي يا حَسْرَة أن تَقُول لِنَفْسِي يا مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُول لَهُ إِنَّ اللَّهَ هَدَانِي لكم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 هُمْ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيات اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ الله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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا طبضته يوم القيامة والسموات نطويات بيمينه والسموات نطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عن يشركون. ve nufuk fi cûr ve nufuk fi cûr fâcâği kâlî fi alahevet ve kâlî fi alahevet illa men şah Allah. Thummen nufuk feehi uchrâ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء وهم لا يعلمون ووُفِّيَت كل نفس ما عملت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 kum yatluna alaykum رَبِّكُمْ rabbikum wa yunzirunukum liqa'a yumikum hadha qalu bala walakin haqqat انما خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاء وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبَةٌ فَدُخُلُوا مَخَالِدٍ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدًا الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَمْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبْوَأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأْنَ ثاني عم اجو العاملين اللهم نسالك من فضلك الى الله وترى الملائكه تحاف فينا من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله